فاذا قراناه فاتبع ق ر آ ن ه ثم ان علينا بيانه كلا بل تحبون العاجله وتدرون ا ل آ خ ر ه وجوه يومئذ ناضره الى ربها ناظره ووجوه يومئذ باسره تظن أ ن يفعل بها فاقره كلا إ ذ ا بلغت التراقي وقيل من راق وظن أ ن ه الفراق والتفت الساق ب ا ل س ا ق إ ل ى ربك يومئذ ا ل م س ا ق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 الم يك نطفه من ملي يمنى ثم كان علقه فخلق فسوى فجعل منه الزوجين الذكر والانثى اليس ذلك بقادر على ان يحيي الموتى